إلا استمعوا إلا استمعوه وهم يلعبون لا هيئة قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبَصِرُونَ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاثُ فليأتنا <تصفيق> بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما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 صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أ فلا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 فَمَا زَالَتْ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتَّى جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا تَخِذَ لَهُ tahkida lahua, tahkida إِن tahkida فَاعِلِينَ بَلْ lahua, بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ lahua, tahkida lahua, tahkida وله من في السماوات والأرض ومن عِدَه لا يستكبرون عن عبادته لا يستكبرون عَن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترؤون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 Illa nuhi ileyi, anhu la ilahe illa ana fagbudun. V. Q. A. L. U. T. T. Q.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 لا هم من دونه فذلك فذلك نجزي جهنم كذلك نجزي الظالمين اولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما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 وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبْلُوكُمْ بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رآك الذين كفروا إن إلا هزوا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم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 قُل مَن يكَلَّكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمَنِ بَلْ عن ذِكْرِ رَبِّهِمْ معرضون أَمْ لهم آلهة تمنعهم مِن دوننا لا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُمْ مِنْنَا يُصْحَبُونَ بَلْ مَتَّعْنَاهُمْ طَالَ عَلَيْهِمُ العمر أَفَلَا يَرَوْنَ أَن إذنى نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما أنذركم بالوحي ولا يسمع الصم الدعاء سَتَهُم نَفْحَةٌ مِنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ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 ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلك من الشاهدين وتَّلَّاه لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُوَلُّ مُدْبِرِينَ فجعل لهم جذاذا الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون قالوا فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون فرجعوا إلى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 كم شيئا ولا يضركم أُفِلَّ لكم ولما تعبدون من دون الله أَفَلَا تَعْقِلُونَ قَالُوا حَرِقُوهُ وَأَصُرُونَ آلهتكم إن كنتم فَ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمْ الْأَخْسَرِينَ ونجئناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب نافلاً وَكُلٌّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ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 وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمَ سَوْءٍ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرف إذ نفشت فيه غنم القوم إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلن آتينا حكما وعلما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 وإسماعيل وإدريس وذلكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا إنهم من الصالحين وَذَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَنَّا أَنَّنَّهُ قَدْ عَلَيْهِ فَنَادَى فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَن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 İnnehum kano yusarigun fi alxiyarat, w yedugun na ragbu w rahba, w kano lna kashigin, w وَجَعَلْنَاهَا وَبَنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونَ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 لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلاقىهم الملائكة وتتلاقىهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم تعدون يوما تطوى السماء كطي السجل للكتب كما بدانا أَوَّلَ خلق نعيده وعدا علينا ان كنا فاعلين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 قال ربكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون الله.